The تُمْ من الله وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ وَآذَنَ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وبشر الذين كفروا بعذاب نليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهر عليكم أحدا فاتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا سلخ لشر الحرم فاقتل المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وقاموا الصلاة وآل اتموا زكاه فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وان احد من المشركين استجارك فاجر حتى يسمع كلام الله ثم ادره ما له ذلك بانهم قوم لا يعلمون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 أما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمنين لهم ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل آيات لقوم يعلمون وإن ذو أيمانا من بعد عادهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوم من نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله حق أن تخشوا إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم أم تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين ونيجة والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. أولئك حبثت عمالهم وفي النار خالدون إنما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر وقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين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 ان كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وازواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشونك كسادا ومساكن ترضونها حب إليكم من الله ورسوله وجياد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين اذ عجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وانزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجسوا فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وان خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء ان الله عليم حكيم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصار المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما عمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم وياب الله إلا ان يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لياكلون أموال الناس بالباطن ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذاب والفضة ولا ينفقونا في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوا جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عده الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن انفسكم وقاتلوا المشركين كافرين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقيم إِنَّمَا النسي زِيَادَةٌ في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطعوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء اعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يا والذين الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتموا إلى الأرض أراضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قنين إلا تنفروا يعذبكم عذابا ليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروا شيئا والله على كل شيء قدير إلا نصره فقد نصره الله إذا خرجوا والذين كفروا ثانيين إذهما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وعيده بجنود لم تروا وجعل كلمة الذين كفروا الصفلة وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم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 كلم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولوراد الخروج لأعدوا لهم عدة ولكن كرئ اللهم فثبقهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا قبالا ولاوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنه من قبل وقلبوا لك ذمور حتى جاء الحق وظهر امر الله وهم كارهون ومنهم من يقولوا ذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيضة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد خذنا عمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصوا وما الا الحسنيين ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بايدينا فتربصوا انا معكم متربصون قل انفقوا طوعا او كر الليل تقبل منكم انكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله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 ويحلفون بالله انهم منكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجا او مغارات او مدخلا لولوا اليه وهم يجمعون ومنهم من يلمزك في الصدقات فان اعطوا منها رضوا وان لم يعطوا منها إذاهم يسخطون ولو انهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله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 قلوا اذن خير لكم يؤمنوا بالله ويؤمنوا للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب نليم يحلفون بالله لكم يرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه, والله ورسوله أحق أن, يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبعهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سالتهم لا يقولون إنما كنا نقوض ونلعب قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن يعف عن طائفة منكم تعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض همون بالمنكر وينهون عَنِ الْمَعْرُوفِ ويقبضون أَيْدِيَهُمْ نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار لا رجى فِيهَا فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبت أعمالهم في الدنيا وداخله وأولئك هم الخاسرون أَلَمْ يَاتِهِمْ نَبَعُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وقوم وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُتَفِكَاتِ أَتَتُمُ بالبينات بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كان الله اللَّهُ ولكن وَلَكِنْ كَانُوا يظلمون يَظْلِمُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ والمؤمنات بعضهم يأمرون بالمعروف وينهون عن الممكن ويقيمون الصلاة ويوتون الزَّكَاةَ ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وَعَدَ الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت يلنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي أجاهد الكنفار والمنافقين واغلظ عليهم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 آخر الله منهم ولهم عذاب نليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلفون بمقعد خلاف رسول الله وكرهوا أي مجاهدو بأموال وعوفس في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر وقالوا لا تنفروا في الحر قلنا نار جهنم ما لو كانوا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 ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون وإذا انزلت سورة امنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استاذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا لكم مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن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 ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الاعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب نليم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 أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا من لكم قد نبان الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبعكم بما كنتم تعملون منوم. سيحلفون بالله لكم إذا قلبتموا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 ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول الا إن قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم ومن من حولكم من العراب منافقون ومن اهل المدينة مردو على النفاق لا تعلمون نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله ان يتوب عليهم إن الله Thank <laughs> you.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 من الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين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 وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهاجرين وننصر الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفون حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنظر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 ولا نصب ولا مخمصه في سبيل الله ولا يضعون موطئا يغلظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا لا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع اجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا لا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفقون اشتركوا <تصفيق> كافه. فَلَوْلاَ نَفَرَ من كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ ليتفقهوا فِي الدِّينِ ولينذروا قومهم إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ يَا أَيُّهَا آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ وَإِذَا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 إلى بعض هل يلاكم من حد ثم صرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عانيتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم